الحمد لله الحمد لله المنعم الوهاب رب الارباب ومجري السحاب ومسبب الاسباب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انذر الناس فوعى اول الالباب صلى الله عليه وعلى ال ال والاصحاب والاحباب ومن تبع النهج وسار على الدرب وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ايها المسلمون لقد انزل الله علينا لباسا يوارى سوئاتنا لباسا يجمل اجسادنا ان اللباس وستر العوره زينه للانسان وستر لاعورات الجسد كما ان التقوى لباس وستر لاعوراته النفسيه المعنويه ان الفطره السليمه تنفر من انكشاف سواتها الجسديه والمعنويه وتحرص على سترها ومواراتها والذين يحاولون تعريه الجسم من اللباس وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء من الله ومن الناس والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتوصيل هذا العري في شت في شت الصور والأساليب الشيطانية الخبيثة هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته. وخصائص انسانيته التي بها صار انسانا وهم الذين يريدون اسلام الانسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوءاته انهم هم الذين يريدون تنفيذ المخططات تنفيذ مخططات الاعداء الرهيبه لتدمير الانسانيه واشاعه الانحلال فيها لتخضع لهم لتخضع لهم بلا مقاومه عباد الله ان العري فطره حيوانيه ولا يميل الانسان اليه الا وهو يرتكس الى مرتبه ادنى من مراتب الانسان وان رؤيه العري ولو بعضه جمال هو انتكاس في الذوق البشري قطعه المتخلفون في ادغال الغابات عراه والاسلام حين يدخل بحضارته الى تلك الادغال يكون اول مظاهر الحضاره اكتساؤ العراه اما في الجاهليه الحديثه التقدميه المزعومه فهم يرتكسون في البؤره التي ينتشل الاسلام المتخلفين منها والعري النفسي والخواء الروحي والفراغ الديني من الحياء والتقوى هو الذي تجتهد فيه اقلام مسمومه واعلام خبيث هو النكسه والردة الى الجاهليه والظلاميه وليس من التقدم والتحضر في شيء كما تريد هذه الاجهزه الشيطانيه ان توسوس به كما وسوس بذلك ابوها الشيطان لابن البشر ادم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما لذا عباد الله جاء النداء القراني الخالد مبينًا عظيم من الله على البشر يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون هناك تلازم هناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر الاورات والزينه وبين التقوى كلاهما لباس هذا يستر اورات القلب ويزينه وذاك يستر اورات الجسم والجسد ويزينه وهما متلازمان فان شعور التقوى لله والحياء من ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه ومن لا يستحي من الله ولا يتقى لا يهمه ان يتعرى وان يدعو الى العري العري من الحياء والتقوى والعري من اللباس وكشف السوء ومن هنا يستطيع المسلم اي يربط بين الحمله الموجهه الى حياء الناس واخلاقهم والدعوه السافره الى العري الجسدي باسم الزينه والحضاره والموضه يربط بينهما وبين الغزو الفكري من امم الكفر نصرانيها ويهوديها وبدعيها ليسيطروا على العالم وليتكن وتكن وليتكون زمته بايديهم فيسحق ما تبقى من دين في اعماق النفوس فحتى مت لا نعي وحتى مت نستقبل العري لبناتنا ونساءنا ويرتد العالم الى رجعيه البهائم ولا يتذكر نعمه الله عليه بحفظ انسانيته وصيانتها من هنا عباد الله كان لازما ان نتعرف على آداب اللباس في شرعنا المطهر وديننا الحنيف حتى نحفظ كرامتنا وندخل باب الكرامه والحضاره الاسلاميه الاكيده لقد امتن الله على عباده باللباس سترا لعورته الظاهره وجمالا وبهاءا لباس ظاهر ولباس باطن بفقدهما او احدهما يلحق العبد الخزي والفضيحه نسال الله العفو والعافيه هذا اللباس فيه الرياش لباس الجمال الزائد عن الحاجه لا مانع من لبسه لا مانع من التجمل به والله جميل يحب الجمال ولكن بحدود الشرع المطهر فما هي حدوده وما هي آداب اللباس لقد تكرم الله باللباس على الانسان فلا داعي للكبر ولا داعي للتعالي ان الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فهل هذا من الكبر لا ان الله جميل يحب الجمال والكبر بطر الحق وغمط الناس ومما يدعو الى ذلك الاسبال فهو يدعو الى الخيلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار رواه البخاري وعن ابي الدرد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقراها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل ازاره المسبل ازاره والمنان والمنفق سلعته بالحل في الكاذب رواه الإمام مسلم فلنحذر من الإسبال فليس من سيم الرجال بل هو شأن ربات الحجال المسلم لا يجر ثوبه متخنعا متغطرسا إنما يشمر عن ثوبه ويسعى في سبيل المجد إنما أزرت المسلم إلى نصف الساق وإن نزل إلى حد الكعب فلا بأس ولنحذر عباد الله كل الحذر من لباس الشهرة فمن لبس لباس شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم التهب فيه النار رواه ابو داود والشهرة تحصل بالتميز عن المعتاد بلون او صفة تفصيل او شكل او هيئة في اللباس أو مرتفع أو منخفض عن العادة على المسلم أن يختار لباسا موافقا لشرعه الحنيف فلا يشبه ثوبه أو قميصه أو غير أو غترته لباس النساء فللرجل لباسه وللمرأة لباسها وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ولع ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كما روا ذلك البخاري وغو وغيره إن الإسلام إن الإسلام يسعى إلى التمييز بين الرجل والمرأة فلكل مكانته ولكل وظيفته وحينما تختلط الاوراق يخرج جيل يخرج جيل مخنث لا رجال ولا نساء ومما يسعى اليه الاسلام اي يميز ذوي عن غيرهم فالمسلمون لا يشبهون الكفار لا شكلا ولا روحا سيماهم في وجوههم تعرفهم بشيماهم باشكالهم لذا حرم الاسلام على اتباعه ان يلبسوا لباس الكافرين المختص بهم سواء كان لباسا شاملا للجسم كله او لعضو منه فكل لباس يختص بالكفار ولا يلبسه غيرهم فانه لا يجوز للمسلم لبسه لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ان التشبه ان التشبه بهم يقتضي شعور المتشبه بانهم اعلى منه فيعجب بهم وبصنيعهم حتى يؤدي به ذلك الى اعجابه باعمالهم وربما عقائدهم ان الامه المسلمه رجالها رجال الشكيمه والقوه والعزه لا يرضون لانفسهم الميوعه لا يرضون لانفسهم التخنث لا يرضون لانفسهم التبعيه لذا حرم عليهم دينهم لباس الحرير على الرجال واباحه للنساء الزينه والحرير هو الحرير الطبيعي اما الصناعي فيجوز لكلا الصنفين ولا يجوز الطبيعي للرجال حتى وان قل ويجوز للحاجه كمن به حكه وحساسيه اذا لم يغني عنه الصناعي ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره حينما يدخل الجنه متفق عليه اذا لم يتب وكذا لبس الرجال للذهب ايا كان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا وذهبا فقال هذا نحرام على ذكور أمتي حلل لإناثهم رواه أحمد أصحاب السنن ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده فقال الناس للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم اذا لا يجوز للمسلم ان يلبس الذهب ايا كان شكله او نوعه ساعه سوارا خاتما ويجوز له ان يلبس خاتما من فضه عباد الله مما بلي به المسلمون الالبسه التي فيها صور صوره حيوان او انسان او صوره لافلام الكرتون الحيه الذي امتلات به ملابس الملابس الاطفال فلا يجوز فلا يخلوا لباس طفل منها الا ما ندر وهذا حرام لا يجوز لا سيما في الصلاه فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه في بيت فيه كلب او صوره متفق عليه فكيف بمن يحملها على صدره او قفاه في كل لحظه وقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامه فيقال لهم احيو ما خلقوا متفق عليه لقد غزانا الاعداء فوضعوا الصور في ملابسنا وحدث لقد غزانا الاعداء فوضعوا الصور في ملابسها وتفننوا بتلوينها او وضع قصاصات او صنعوا حليا من الذهب وغيره على صور الحيوانات وهذا اعظم ونحن نلبسه وتلبسه نسائنا واطفالنا فتفارقنا الملائكه يقول ابن عثيمين رحمه الله كما لا يجوز للمسلم ان يلبس الصوره او ما فيه صوره فانه لا يجوز لها فانه لا يجوز له ان يلبسها صبيه الصغير ذكرا كان او انثى والخلاص منها ان وجدت بقطع راسها او طمسه انتهى كلامه رحمه الله اللهم علمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا عِلْمًا يَا عَلِيم أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ من قالها فقد استمسك بالعروه الوثقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم يبعثون اما بعد فيا عباد الله من آداب اللباس شكر نعمه الله على هذا الملبوس وعدم الاسراف في اتخاذ الالبسه سواء للرجل والمراه او الطفل فقد قال صلى الله عليه وسلم كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ ولعل المسلم ممن وسع الله عليه يريد ان يتزود من اللباس فعليه ان يتصدق بما كان عنده سابقا الى الجمعيات الخيريه التي تستقبله بشرط ان يكون صالحا لا ممزقا ولا مهترئا عليه ان يتصدق بالجديد شكرا لنعمه الله ينبغي للمسلم عند لبس هيل الثوب الجديد ان يقول الدعاء الوارد في ذلك اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له حديث حسن رواه ابو داود واذا رايت على اخيك ثوبا جديدا فتدعو له بقولك ابلي واخلق دعاء له بالصحه وطول العمر والسعه فقد البس رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من الصحابه يقال لها ام خالد ثوبا جديدا ثم قال لها ذلك قال لها ابلي واخلقي يا ام خالد وعليه عند اللبس ان يبدا باليمين وعند النزع بالشمال كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شانه كله في تنعله وترجله وطهوره رواه البخاري كذلك عند اللبس عند لبس النعال يبدا باليمين وعند الخلع يبدا باليسار وينبغي اذا اراد ان يلبس الخفين ان يجلس كما ورد في الحديث ولا يمشي بنعل واحده فان ذلك من فعل الشيطان ويستحب للرجال لبس الأبيض، قال صلى الله عليه وسلم: إلبس البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفن فيها موتاكم أيها المسلم مما ينبغي التنبه له: عدم لبس الألبسة الشفافة التي تشف عن العورة وتظهرها، وخصوصاً في الصلاة فمن شروطها ستر العورة والشفاف الذي يشف عن ما تحته لا يستر العورة. وكذلك للنساء، فقد سمّاهن الرسول الكاسيات العاريات، في من تكتسي ثوبا شفافا يشوف عن ما تحته، فإنه أعظم فتنة من العري نفسه، حيث إن العري تنفر منه الفطر، ولكن إذا غطى بلباس يشف الجسم كان أدعى للنظر وأشد إثارة، فلتتق الله. فلتتق الله النساء في ذلك وتستتر بستر الله عل الله ان يستر عورتها ويعافيها في نفسها واهلها والتان في المسلمه من لباس القصير فالواجب للمراه اطاله ثوبها وخصوصا حجابها ولكن ولكن ربما انقلب الحال وصار بعض الرجال يجرون وكثير من النساء ترفع وكل ذلك تقليدا او تبعيه او جريا وراء الموضه فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه من ذلك ونساله المعافاه منه نساله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يعزنا بالاسلام وان يهدي ضال المسلمين فما اجمل العزه وما ابغض التبعيه وما اجمل العيش في ظل حضاره الاسلام دون ترخص جاف ولا تطرف غال يحدون اتباع الرسول ونهج ارباب العقول عسى الله ان يقر اعيننا بذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم اهدِ ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه واجعلهم رحمه لرعاياهم واغذ في العزه في قلوبهم وانصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم يا رب العالمين اللهم من رفق برعيته فرفق به ومن شق عليه فشقق عليه وول المسلمين خيرا منه يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في مصر اللهم كلهم في دماج في اليمن اللهم كلهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه